يا اهل بيت النبي يا اهل الصفا بخيت من حبكم يظهر بما قد في رضا ربي يمشي في صباحا ومن سيئا بايعسل مطالب وما كان يرجى دول يالين وفال يكو رامي يرني I'm